فَالْيَاضِرِ أَيُّهَا الْأَزْكَى طَعَامًا فَالْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَاللَّيْتَلَ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدٌ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 لِيَعْلَمُوا أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانٌ عَلَيْهِمْ بُنْيَانٌ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا